أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّ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 El ve in messahu şerrun fe ye'usun ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضراء مسته لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئروجعت إلى رب إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عديد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم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 Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, min. الله اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يتفطر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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا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 فاقر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعناق أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقون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 Lan, ağımlan, gelen ağımlıkum, la hujte binana, ve binikumullah, yijmâg binana, ve elihîl mescid, ve فاستجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 فَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَذَّ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومنهم رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها Fman ıfat ve ıslah fajrhu ıla Allah. İnnehu la yüpü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 وَكَذَلِكَ أُوحِيناَ إلَيْكَ رُوحٌ مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَا هُنُورًا هَذِي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 وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُذِبَ عَنْكُمْ الذِّكْرُ صُفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَثُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَهُ مِنَ الرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيبٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ نَبِيلٍ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قالوا مطرثوها اننا وجدنا اباءنا على امة واننا على اثارهم قَتَدُونَ قَالَ أَوَلَمْ آتِكُمْ بِأَهْدَى مِنَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تَنظُر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 كُنَّا نَسُومَةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ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 ve iki tane arasında, birbirlerinden uzak olan iki şehir var. O şehirlerin biri doğudan,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 تدرُون فاستمسك بالذين أُوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إِذَاهُمْ مِنْهَا منها يضحكون وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادع لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أم أَنَ خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلو لا ألقي عليه أسبرة من ذهب أو جاء معه الملائكة نقتني. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَأْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ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 هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 وتلك الجنه التي اورستمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.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 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ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 وَرَدُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ذَلَهُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ نُّبِيِّنَ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 İnna kaşif al-azab innakum aaidun. Yüma nabqish al-batışta kubra inna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 وَاَنَا لَا تعلوا عَلَى اللّٰهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ نَّبِيِّنَ وَاِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اَن تُرْجَمُونَ وَاِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جندٌ الرَّقُونَ كَم تَرَوْنَ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ مّن نَّقِيرٍ وَنَعِمَتِ اقَامُوا فِيهَا فَاكِهَةً كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، واتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ بيد، إنها أولئك لا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 أهلنا هم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا مَا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. İnne yuma al-fasl mi ıqatıhum ejmâgin, yuma la yoni mûlân am mûlân şeyâ, vla hüm yıncırûn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 ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيوب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 بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين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 واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصغي في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن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 انهم لن يغنون عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى رحمة لقوم يقينون أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم نحيهم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا طَالَ ظن صَدَقَ الله العظيم